الحاجة إلى المتبرعين بالدم تشير الإحصاءات الطبية العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين يتبرعون بالدم يتناقص تدريجيا في وقت تتزايد الحاجة فيه إلى المتبرعين بالدم وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن مئة وعشرين دولة في العالم ليس لديها نظام آمن يعتمد عليه في مجال التبرع بالدم ولا تمتلك الدول النامية التي يعيش فيها نحو 80% من تعداد سكان العالم أجهزة إمداد للدم في المناطق الريفية إضافة إلى أن الدم يكون ملوثا بالفيروسات أو ناقلا للأمراض في بعض الحالات الأخرى كما أن العديد من العمليات الجراحية يتم تأجيلها يومياً بسبب نقص المتبرعين بالدم حيث أدت الشروط الجديدة المضروبة على المتبرعين ومنها فحص الأشخاص المتبرعين خشية إصابتهم بأمراض معدية مثل جنون البقر والإيدز وغيرها وكذلك بعض المعتقدات الدينية إلى البحث عن وسائل أخرى للحد من عمليات نقل الدم نظرا إلى أن الدم البشرية يحتوي على مكونات متوازنة للغاية وشديدة التعقيد كما هو المشهور والمعروف علميا ويحتوي كل مليمتر مكعب من دم الإنسان من 4.5 إلى 5.5 مليون كرية دم حمراء وهي تحمل مادة المجلبين والتي تحمل الأكسجين لتوزعه على الخلايا وبين سبعة آلاف إلى إثنى عشر ألف كرية دم بيضاء وهي التي تحمي الجسم. وتهاجم الميكروبات ونحو ثلاثمائة ألف من الصفائح الدموية على شكل أقراص صغيرة والتي لها دور مهم في تجلط الدم وإيقاف النزيف أما أما بلازما الدم فهي من مكونات الدم المهمة جدا وهي سائل أصفر يحتوي على البروتينات والأملاح والفيتامينات وعناصر أخرى